القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه وما ادراك كال فراش المبثوث يوم يكون الناس كال فراش يوم يكون الناس كال فراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعين المنفوش فاما اتموازينه فاما ما ثقلت موازينه فاما ما ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه خفت موازينه فاما وما أدرك ما هي نار نار حامية